أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنزقوا كن مما تحبون وما تنزقون من شيء فإن الله به عميم. كل طعام كان حلا من بني إسرائيل إلا ما أرضى إسرائيل.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 فَطُلا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ طَلَاقَ اللَّهِ تَتَبَيَّنُ مِنَ الْفَاحِشَةِ يا أهلا الكتاب المتكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهلا الكتاب المتصدون عن كبير on wa kin fa mình cánh bay là cùng ai là cùng ai nghĩ là anh là cùng cùng xin hoặc hoặc taú mình bạn đi mà cha hoặcà má ra một ngàn mà đã trong vô فَأَنْتُمْ بِمَا مَعكُمْ تَبْصِرُونَ فَقُولُوا الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَضْرِبْ كن فيها طالبون تلك آيات الله لذلها عليك في الحق وما الله يريده المهل العالمين ولله ما في السماوات وما في طَيْرًا مِنْ مَتْنِ أَخِجًا وَيَجْنُبُنَا كَطْمُرُنَا بِال اينما كنتكو اينما كنتكو من الله الا من الله be